بسم الله الرحمن الرحیم الف <تصفيق> لام را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 مَالِحِينَ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ مُّذَاتِ الصُّدُورِ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستدرها كلٌّ في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملاً، ولا إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولا إن أخرنا عنهم العذاب إلى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 غَمِيرَ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُرْهَا إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنْ مَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أم يقولون أفتراه قل فأتوا بعشر سورٍ مثليه مفتريات ودعوا من استطعت من دون الله مفتريات ودعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا إله إلا هو وفهل أنتم مسلمون؟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 في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلوا ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولوا الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون آيوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من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 ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.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 تذكرون ولا أقول لكم عندي خذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تصدري ولا أقول للذين تصدري أعينكم لن يأتهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحدنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لأم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويخذه ويهل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم إحبذوا الله ما لكم من إلها غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرًا إن أجره إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم تبو إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا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 ألا إن عاد كفروا ربهم على بعدا لعاد قومه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 حَتَّفُوا أَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَعْرِفُوا فِيهَا أَحَدًا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لثمود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 كلّا لما ليوفّنّهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتْغَوِ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرا بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أممًا واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن نجهن من الجنة والناس يجمعين وكل النقص عليك من أم باء الرسل ما به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعزة وذكرى للمؤمنين وقول لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ عملوا على مكانَتكم إِنَّ عملون وَنتظِروا إن مُ تظِرون واللهه غب السماواتِ والأرضِ وَإه ررجعون أمر كل فَعَبُه وَتَوك وما رَبّك بغافِ